بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرواية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من لنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من الأجداف جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوحيا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من كَذَلِكَ كذلك نجزي من شكر ولقد ذرهم بطشتنا فتماروا بنذر ولقد راودوه عظيمه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون آل نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر